النعوذي في تجري زي محمد و تجريه للناس و تجريه فيها للناس لعبارة كنست الشيخ الله سعى الله نعم نعم السلام يقول الله تعالى اور اور اور اور اور اور اور اور اور الله اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور الله ان الذين امنوا فيعلمون انه حق من ربهم وان الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا نسبا يجز به كثيرا ويجز به كثيرا وما يجز به الا الكافرين الذين ينصبون عند الله من دار بنصابه ويخرجهم ما امر الله به من يوطا ويخرجون في الارض اولئك هم الخاسرون يقول تعالى ان الله لا يستخدم ان بها ماتا ماتا أي نفى سكاة من ماتا طبع بجمال الحساب على جسمة وإن الله الأقصى والله ما يستخدم لنا القرح وكأن في هذا جواب الناس قرار كل ماتا بالأشياء يقول إن الله لا يستخدم أيضا بها مثلا ماتا أربعة عشر شعراء سبحان العارم إن الله يمشي أيها الورد سبحانه العارم وأذبح الله سبحانه بذلك لكن نقول في التراخيص ذاته على الوجه الذي يذكره سبحانه. نعم من أمر استجاب على هذا من على من ان الناس على قسمين قسم يقبل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى واتسع صبره بذلك ولا ينسب نصفه له عز وجل في اي الم الامور وقسم يضيق صبره بذلك فيعقبك واذا كان الله تبارك وتعالى يعترض عليه في هذا فكيف بمن غير الله سبحانه وتعالى. من العلماء او من الدعاء ومن قبلهم من المرسلين فان اقواما ضاقت صدورهم بما قال المسلم واقواما تضيق صدورهم بما يقوله أهل العلم إذا كان الله عز وجل اعترض عليه على ما تقول ذلك على ما تفعل ذلك بعثورها على ضيق فعله عثورها على ضيق كتابه عثورها عليه سبحانه وتعالى في شرائه الله عز وجل اطلب عليك سبحانه الله قال القوم إن الله فقير ونحن أقول قال القوم يد بأيه قال القوم أن إننا أعلم بالآدم النفس بالإثارة الشارع شين نقضل صفات الله سبحانه وتعالى الله يقول سبحانه يد الله الفلقى وهم يقول لا ليس نفسه أمر أكون على علمي أمر برشير الله سبحانه وتعالى على عن النبي وسلم وينزد أمر ما ينزد استبع العرش لا استبع العرش فقوموا هم أعلموا بالله كان لنبجي على الله على قومهم كان لنبجي على الله أنا لك قلها نحن أعلم وذكر الله بالنفس أجل الهدف الباطل السبب هذا هو الله سبحانه وتعالى هذا هو نبي صلى الله عليه وسلم. مناسك صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا صار على النبي صلى الله عليه وسلم وسال النبي ذيك لخير المدجيس جيش الشهد. على النبي صلى الله عليه وسلم. فما قاله بإذ العلماء والدعاء الله سبحانه وتعالى. فكذلك فكل من راطق بدعاء الحق ظن ان الادب في القائل والذي اصرح ان الادب فيه هو الادب في القائل وانما الادب فيه هو الله عز رسوله يعترض عليه النبي اقترب عليه سبحان الله نعم هو من إنه لا لا يعني لا حل إلا أن الإنسان ينظف قلبه ويكون حسن خضب المساله المسألة ليست من عيب مع حسن نخل. الناس مثلا يقولون مثلا عن وراثي الجور والظلم، دولا الجوع والظلم وإحنا لا نفعل نحشرتهم. طيب ماذا نقول لعليكم عمر؟ يقول لها ياه لحظة بسألون خلصين في المائل العمر عادي المصعب وانت عباد المستفنين منتفنين طيب ماذا إلى العمر في عصر هو خير من عصركم هل الآثة اذا في عمر يتولع لنا وغير عمر ماذا تكون إلى في عصر هو خير من عصركم ماذا تكون إلى العمر حتى ما انتظرش يطلع بره سوئنا في محرار ماذا لو اندى عليك عظمان ظنو غير الذي بنى الله عبدالجل السلام بمال مال يعتالي سبس بخمسين سمية من عظمان عشرة سمية من عظمان لأنها يأذانك نسمع نفسها يالله قولت اه احنا نكرر أمران مثل كنا عنهم لكن احنا نقول له في السعودية وفي السعودية يقولون ذلك صار المسألة يليست من يتواجد هي ايه؟ في القرد زائق في القرد عجور العلم لكن في سقه هذا أنا لي مثلا شديد المسألة لكن عرضه إلى كل مسألة إلى كل مسألة ليست المساله هي قصور علم أو قصور في العلماء الرشيد وإلى من المسألة في صور القلب أنت تريد شعر مفصل على حسب مكان فيا ابن جي شعر مفصل على حسب هواء ثور منين ونشوف شعر يفصل على حسب هواء الموجي منين ونشوف شعر مفصل على حسب هواء القدرة منين وكل وقت نشوف شعر هو شعر واحد كيف تتنزل هذا التنزل المتضاد ترابجي ليش ما في الخرصية ونصف من والا وإلى تزاج الوزنة ما يعجب الإنسان شيء إلا ان يكون على وفق هراس سعالة الزود مية مية بس التنين مية بس التنين زعليك. زعليك. قلت الحق في ذلك المثالة إذا أغضبت الحق في على قول الآخرين في أغضبت كل واحد من صاشب الهوى طالما ليس في الحق فلا بد أنه يجد في نفسه المفرقة من القول الذي لا يوافق هو مش لا يوافق الحق لو كان الحق ضالت الجميع لا اتفعت الصدور لهذا يتسعى في الصدور ليبدأ الحق ولهذا يتعين على طالب العلم أن يتعذب الله عزه بالحق وإصاله لنا على الوجه الذي يراه حق غضل هؤلاء أو لم يكن ويتعلم على ولاية الضمور حل الناس على الحق سواء غضل هؤلاء ولم أو لم وليهذا ولهذا عروا رضي أو الله عزه إلى عبادته يخبره بما قامنا في إلرأة الإسانة فقام له فكرة كأمة يعني كل الغطر لعمر جراعي تراني أعزله وقد وعلها رسول الله عليه وسلم، أبو غسر لأمر رسول الله ولن يكتفق إلى السلام الماضي على أولاك الأمور حل نفع الحق ويغني في أي محن الضعاد والله سبحانه وتعالى حل الناس على الحق غطب من غرض وخشط من, من غرض الدين ليس هو قراطين يمزيها العلماء يرضون بها أكوانا ويسقط عنهم بها أكوانا لا إنما الدين سقيل الدين لا لابد أن تبلغ الناس بالنص ولو بلغت الناس بما تراه حقا وتبين قطعك فإنك معذور لكن إن بلغت الناس بشيء فراه مباطمة من أجل ترضي الناس فظهر حقاً فعن تآسف مع سور الهضاء حقاً لكنك آسف لأنك لم تتعبد الله ستحرك بقصد الحق إنما تعتبت الله بإذناء الناس على سور الحق فتدائبه الحق ثلاثة اللي فينا المقصد هو هذا فالله سيحن ترجع للعطول لما تضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة اذا مرات ولا حقر من الامور شظى من ان نفهم مقصود الكاتب والغرض من الكتاب معترض نعم. ان <تصفيق> هذا شأن الذين أمانوا شأن الذين أمانوا كله بالعلم بس ماذا بشي حقيق ماذا بشي عظيم كله من عند الله ايه ضمن ضمن تعلّم والتفكر والنطفع اللي مرحب ده لانه لأنه قصد الحق قصد الحق خلاص يتوقع من النظر في مثل هذه النظر العلم ما يشغل نفسه بثثاثة في الأمة وما يشغل نفسه بمعرفة الحق والتعبد الله سبحانه وتعالى ويترفع عن أي شيء خلفها ولو انه يشكل نفسه بثالث أشياء لما حصل شيئا ولم استثالي شيئا وسيبقى طيبة عوضة في شكوك في شكوك وضللات وحرافات واللاجم خراجت كما قال الشيخ بطل في حين طلب العلم يبقى طلب العلم واللاجم خراجت يخرج للجماعة هي ودخل للجماعة هي يخرس من هذا ويا لاشتيابي ادي ظروف الحياه ليه الشيخ ده حضر درس يقول ما لا أنا ده الشيخ ده بينبح الجماعه الكروميه سيبنا من روح باب الترانس يروح للشيخ ده, ده يعني مش فاهم كويس بكده في الشيخ ده للطال والراي الى ان كثير من طلاب علمك كما قال الشيخ ابو بكر ولازم الخراج انما يريد الشيخ مفصل الناس 45 إذا كان عبد الناس ولا مهارك من العلمان الشماء العلمان الشماء على كان ليه إجاز عبدالله أنه عليه الغرض من النساء يبقى عفظة الله سبحانه وتعالى سألوه عارف أنه لكن لا يعني هذا أنه نرد نقول النص في حكمه كل منعه فريق أو لما تبقى لهذه إلا أنه يجعل عمل نعم ماذا أراد الله بيادمه ده وجه المبتدع كله ماذا ليه يبقى إذا الله بكر سنفين السنف الاول يعلمون انه الحق من ربهم الله بير فيعملوا يعلمون فيعملوا القسم الثاني لك ماذا أراد الله بيادمه إيه المرد بيادمه طبعا مش على وجه التعارض وانما على وجه التشكيك على وجه التشكيك وعلى وجه الاعتراض يبقى منهج المدينه عمله من سمعنا واضح ومنهج لنا ليه ليه لا <تصفيق> وعندما يتجه في الناس وفهذا حال من المجينة عند في قال فالحالح وإذا أول الأسطور أخبركم تبينهم في الشكور فالذلهم يقول أنهم في الأسطور ومع ذلك إجمالا فأسفل نجيلها لأنهم قد ذلك في وأسفل نجيلة في الناس ومع ذلك ومعهم يدورون شوى فأما الذي أعمنه إيمان يعني عندهم إيمان فأزادتهم والجزاء مجلسهم وأما الذي أخذهم بالمعاب فأزادتهم إيه فأزادتهم لا يشير يشير إلى أن ليس كل قلب تخطر ومجلسهم بل الجزاء مجلسهم فمن أقبل على القرآن حجن القصد مرتد القصد وفن ومن أقبل على القرآن سيئ القصد داني يوفق فلا تزيده الايات مع روحية إلا ضلال شو الكائس يضل في القرآن ما مرضى من ذلك لكن يكون مرضى الضلال لك سبحان الله من أحيان الإنسان يضل ليس لقصور النصوص وليس لعدم وجودها وليس الجهانة بالحق بل يظل الإنسان على طوارق الرسوس ومورد نحاوها ليه؟ لأن قاعدة الترقي غير من ضريق جهات الترقي فاسد فاسد جيب أنت ماذا لن جاءت من الأجزاء ويجيب الآن رضي هذا الرضي فاسد مع الجهات استقبال هجيلك صوت وليس جيلك صوت لكن إذا كان جهات قوية هجيلك فهي حيث هو المعقل، خلط، خلط، الله الحمد لله السلام عليكم السلام به قلوبكم عن المنهج مهم جدا وهذا المنهج يبنى بالكتاب وبالسنة بالسنة شوف الشيخ سعيد القمر تعارف نتكلم عن هذه الأشياء لأن أشياء تنتشط أشياء تنتشط إلى هذا هذا هذا لازم يكون الانسان طالب علم طالب علم حفل القصد طالب علم يريد النجاه فعلا يريد النجاه لا قيمه يريد النجاه هنا سيكون القران بدايه له في هذا انشغل بما انفعك احرص على ما احرص على بدايه القران من اخوان هؤلاء الاصلين لا تنشئ بغير ذلك ابدا الا بهذا ده المعين اللي ينبغي إذا أردت المجارب فإن أبيت بيه للحياة في إيش إذا لكن الناس الأخسام أعلم الناس اخسارا كنت الله بالهدى من مصادر الهدى ده أعلم ناس الهدى بالمظالم على يد أهل ماذا سبب في هذا الاختلاف الواقع في الأمور؟ ايه سبب؟ ايه سبب في هذا التنزلق الواقع؟ ايه سبب فيه؟ هذا التضليل هؤلاء التضليل ايه سبب؟ لا يمكن يكون جميلة على الحق مستحيل الحق لا يكون بهذه الصور أبدا إنما الحق واحد ما يتعلم لكن أنا أفضل وانت أفضل وانا سبب أفضل ولا يعيشني في هذا لكن لو أننا اتغيروا الهدى من مضامك لو الى هذه الأذفة وطبعا الضرب ينظر المنفذ على انه كما كان ينظر كفار الى النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة على ما هو الضل وكان لقد قولوا نصر ومن معلنا هم الضلوا اخرجوا أن من خياتكم إنهم خلافين يتطهروا عجيب الخط عجيب والله هذه حكمة بحكمة الله في خلق بحكمة الله في الخلق يعني قولوا الظلوم، مضلون خرجوا لماذا؟ كما لا انفكت ستطارون كما انفكت ستطارنا أقلي شئ ليه؟ نعم في <تصفيق> الوصول من المصر فقال قرى جلوسه لي للجلسطين ان اشتغلين عن بعض اخير وعندين جلوس الإسرائي عزيز قرى نفسه في المصر قدر يدون في جلال قدر تنفده لعدد لعدد قرارات المجوائي كان محتضى قدر تنفده إلهي تنفده بالإيمان وتحدى بالأعمال إذا هذا قليل إذا قدر إلي رسمة الجماعة من أن الله سبحانه وتعالى ينطلل الإشاء عزبا من الإشاء الخطر فالله تبارك وتعالى إنما يخطر أضل من قبل ذلك لعلم سبحانه وتعالى استشقاط هؤلاء للضراء فالله عز وجل إذا ما يقضيه حكمة خلافا للقدرية الذي ما لأن الله سبحانه وتعالى حين اتضب الضلال على هؤلاء وكتب لهم ذلك وعذباً هو ضر إذا أفضل شيء في نقول الله سبحانه وتعالى من يحسب الضرار ولم يقدر الضرار لو قدر الضلال وحاسب عليه كان الضرار المال وهؤلاء جللوا مرتبه العلم ولا رفاع في وحرام العلم يعني إذا جملت القدريه فحاجتوهم بالعلم بالعلم بمرتبة العلم والله سبحانه وتعالى أظهر على حسب علمه سبحانه وتعالى استشقاؤنا هؤلاء الضلاء وما قال سبحانه وَمَا يُنُغِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وقال سبحانه وأما فِي فزاده يبقى اجيال على الأصل موجود والذين اهْتَذَوْ زَادَتْ ذاك اللي عرفت موجود في اصل موجود. الله سبحانه وتعالى من على ايضا انكم تنزلوا في الله اي زوجنا عن هؤلاء الظالمين توكلت وكف من عدو فذل الله سبحانه وتعالى بطائر يرضى وما رضيت فيه الا فاتق في الدين اذا ارغمت من احدها هذا هو من نسيه في المقتله وهي جمع الواحد طيب نوع دولا ما الحكم بالكفرين سبحانه إذا كل سبيل من واذا ل Laure في الشرية أو فعل محسية طبيع ذا كفري ياهواني الايمان من عجwives سامتركهم لناقلهم فتيبينوا قال سبحانه وتعالى والذين يظنوا ثم لن يأتي بأربعة مشهدات ولا تقبلوا وأولئك هم الفاتحين. يبقى اللي بيضم المحصنة بالزنة يبقى كالك ليه؟ لأن الله حكم على يوم المنقصة يبقى كل محصنة في القرآن مشهور مع العقل نقول وليهما احتاج أسنة بالنسبة, بالنسبة لأن النفاق في نوتي هذه المصطلحات في الفرق في الكفر في النفاق لا بد هناك رفاق الاعتقار في النفاق عملي هناك تفق يخرج من الملة ما يخرج هناك كفر يخرج من الملة وهناك كفر لا يخرج من الملة لا بد من نفر شباب المسلم تفق وإفارة كفر إذا من قتل المؤمنين سلاسي على ظهر هذا النصر طيب ما نصنع بالقول الله سبحانه وتعالى وين فارفتان من المؤمنين اقتتلوا ستمونوا ايه ستمونوا مؤمنين وخالف الحكة له من أسين شيء. إذا العزان الكفر كفران الكفر كفران كفر مخرج من الله وهذا النظر التنصوصي وكفر غير مخرج من الله وهذا النظر التنصوصي ده ماذا تصنع المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقت ثالثه فخر يئنه وهو ذكرك الكريم في, الكفر. في الواحد والصبر طيب والشكر والكفر فاحل المعصيه نعمل فيه وماذا تصنع الخوارج بقول الله ان ودينا وانصارك له فأطلح بيونه فترمان المؤمنين ليه الخوارج يعتمد على لما يرسل من المناشة عملكا فجاءه جنبه خارجا نبيا ورضي الله عليه ورعناه وعبد الله وعزاما عهي يقولوا هذا بيونك في هذا لهذا بكارك شمالة في, في كتاب الإيمان عقده كله تطريبا للرد على الطالباتين الخوارج المتجم من جهه واحده من, من جهة من جهة, من جهة الأخبار في الجمع بين هذه النصوص الموجودة في الشيطة هي التفق تفقان دم نصوص حتى انضبط ثمونة على وفق الكتاب والكفر نوعان والنفاق نوعان نعم <تصفيق> وذكرت له وذكرت له وذكرت له فإن الله أمرض ان الغامن سنة بين الإنسان لي وانسياده يوم الدبي وهذا أمرضي عظمي في <تصفيق> إياني مني وعلى حداته متعبيره وإسكلاه من حقوقني ونظر أنه ربانه يوم السيد والمحطار والأسعار وفيدا صوت الانسياد الموبي الله تعالى فأما النبيون سواصلوا ما أمر الله لي للنوطة من هذه الفكور وقال بها أساساً لله وأما الزاكرون فتقاروها وتأثير لجرورها ووضع الغورين للسرطة كل الأوضية عنها للسرطة والقضيعة والعمل المعاطي وهو المتالب في الأرض ولاش أش أش الناس اللي يتسولون هو خاطرهم في الدنيا والآخرة أخطر خطر عليهم لأنهم طارون على على أنفسهم طارون ليس دور في هذه الشيء كل عمل ما يفعل إن شاء الله خطرنا الإشارة من والألف ولان المجلسي الخاصرون أجاب على عموم القصرات لكل هذا من جادي الحصر ومنال طبق المصور فأولئك هم الخاصرون لا, لا. يعني, يعني بهذا عن نعم كل حالة ضرر تطروا فمن لا إيمان له لا عمل له اقرأ فمن لا إيمان له لا أعمال هو فصارك وعمل فصارك هو حول الناجد فهل يكون كمرا وخل يكون معقيا وخل يكون أن يكون حروري الأعلى في الإنسان الذي يضبط هذا العزم المخصوط المخصوط إلا من أهم الإيمان والعالم الصعي والصواصل والصواصل والصواصل والصواصل وحق بأسره بأسر الذي كان العزم الصعي وهو أكثر